التسجيل السادس والخمسون استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرومي سلام على من اتبع الهدى أما بعده فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين